موسوعه ا ل ش ي ط ا ن ا ي ب ل س ا للعلوم ا إ ذ ا ا ا ل ا ق ا ل ي ا م ي ه اله النور هو ا ل ن ش ا ت من ا ل أ ر ض و ت ع م ر ه فيها 私はそんなふうに言うべきでありません。 قالوا يا صالح قد كنت فينا م ر ج و أ ن قبل هذا اتى ا ل س ن you、uh -huh. We a r l y o n r e in the world. ويا قوم هذه ناقه تاكل في ارض الله <الناي> ولا ت ن س و ه ا ب س و <بيصور> ء ه ف ي أ خ ذ ك م عذاب قليل فدعوها تاكل في ِ ارض الله ولا َ تمسوها ُّ بسوءها ِ فياخذكم أ ُْ عذاب قليل قال تنسوا ا في بالكم ثلاثه ايام من ذلك عجل و ي و م السجود فلما َََّ جاء َ ل م ن ى من جيناه َ نجينا صرادحه والذين نمنوا معه برحمه من ا لا ل ومن سد ي و م إ ذ الا ربك هو The Lord is the Lord. نجينا صالحا ر والذين نلوا معه برحمه لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب ا ل ن و ب ل س ي الذين ظلمت ورحتك فاصبح في بيده الجاثمين كالمن يعصيها الا ان جودك طهور 私たちは。<laughs> Yeah. What a b u s t l i n a t does that mean? What does that mean? b a b a m you <laughs> Women are too young to be Mmm.、Oh. I'm h o sorry. Are、okay. you? موسوعه ا ل ن ا ب ي ن ل ع ل و م ا ل ا س وبات الرقص المسك ولو ميزان انياك بخير Oh,、right. yeah. ويا َ قوم اوثر المكيال ََْ و َ ل م ي ز ا ن بالكسر و َ ا تبخس الناس Thank <laughs> you. لقد يات الله خير ل ك م و ع منكم I'm <laughs> sorry. you <laughs> WHA-、well, لنريد ومن توفيق يا الهي بلله はい。 わたしは私のとを借りてくださ b e t don't you ويا ق و م إ ذ ا يدرمنكم شقاقيا ان ي ص ي ر ك م わか蘭 وذوق منكم بلا ل 「ただいま私は私のことは私のことは私のことは私のこ وياقوا ََ ب ب ا ي ْ ر ِ م َ ن لكم ُ شقاق ََّ اي ْ يصيبكم ُ わたしはどこへす Okay.、Uh -huh. Wow. <laughs> ごかご واما الذين سعدوا فسر الجنه خ ا ر د ي ن فيها I'll be n u s i n g her mother.